فامما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه وامما من خفت موازينه فاممه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه